وَمَا أَزَلَّ عَلَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُدٍ مِلََ السَّماءِ وَمَاكُن ل وَمَا كُنَّ مُزِلين وَمَا أَزَلَّ عَلَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِ جُدٍِ مِنَ السَّماءِ وَماَاكُنْ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ دَاعٍ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كنا وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت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 مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ, أنهم إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم, أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما ما جميع لدينا محضرون وان كل لم ما جميع لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ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 ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها من باتين بت الارض ومن انفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلمون سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ ومن أنفسهم, وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُضْلِمُونَ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 وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ وَإَِّ شَأْنُغرقُهُم فَلَا صَرِيخَ لَهُم وَلهُمْ ي قَذُون إِللاا رَحْمَةَم مِنَّا وَمَتَعًَا إلَى حين إِلَّا رَحْمَةَ مِنَّا وَمَتَعًَا إلَى حين إِلَّا رَحْمَةَم مِن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 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ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 فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهليم يرجعون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهليم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ينسلون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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من برقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 ان كانت الا صيحه واحده فاذا فاذا هم جميع لدينا محضرون ان كانت الا صيحه واحده فاذا فاذا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَومَ لا تُفْنَمُ نَفسُون شَيْْئ وَلَا تُجِزَونَ إِللاا وَلَا تُجِزَونَ إِللاا مَكُم فَالْيَوْمَ لا تُفْنَمُ نَفْس شَيْئو وَلَا تُجِزونَ إِللاا وَلَا تُجِزَونَ إَِّا مكُم تُمْ تَععملون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 هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ على الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِي يافَاءَكِعَةٍ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ فِي يافَاءَكِعَةٍ وَلَهُمْ مَا لَهُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين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 وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا وَلَقَدَ أضَلَّ مِنْكُم جِبِلم كَسًا أَفَلَم تَك تَعَقِلون وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنْ كُم جِبِلم كَسيرًا أَفَلَم تَكُوا تَعَقِلون أَضَلَّ مِنْكُم جِبِلَ كَسيرًا أَفَلَمْ تَكُوا تَعَقلِلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوا اليوم بما كنتم تكفرون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 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نَّعَمِّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نَّعَمِّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نَّعَمِّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا الشعر وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقرآن مبين. لذِرَ مَنْ كَ حَّ وَيحّ الْقَ علىكافِرين لذِرَ مَنْ كَ حَّ وَيحّ القَ علىكافِرين لذِرَ مَنْ أَولَم يِرَوْ أنَّا خَلَقُناَا لَهُم مَِّ عَمِلَ أَدينينَ أَنعَمًَا فَهُم لَهَا م فَهُمْ لَهَا م أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَامِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلَ لَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَتَّخَذوا مِنْ دُون اللَّهِ آالِيَةََّ عَهُ يصَُون وَاتَّخَذُ مِن دُون اللَّهِ آالَةَ ل عَهُ يصَون مِن دُون اللَّهِ آالَةَ ل عَهُ يصَرُون لاَا يَسْتَطيعونَ نصرهم وَهُمْ لَمْ دُدُم محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ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 قل لي يحيي الذي أنشأها أول ذره وهو بكل خلق عليم قل لي يحيي الذي أنشأها أول ذره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم فاذا انتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم فاذا انتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار فإذا انتم فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض من قادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مُقَادِرًا عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مُقَادِرًا عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إَِّماَا أَمرُهُ إذَا أَرَادَ شيئا أََقُولَ يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون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 بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا, ذكرا فالتاليات ذكرا ان لا اله لكم لواحد ان لا لواحد ان لا اله لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق اننا زينا السماء <سؤال> الدنيا بزينة الكواكب <سؤال> اننا زينا السماء <سؤال> الدنيا بزينة الكواكب اننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ لهم عذابا واصبتا الا من خطف الخطفه فاتبعه شياب ساقب الا من خطف الخطفه فاتبعه شياب ساقب الا من خطف الخطفه فاتبعه شياب ساقب فَسْتَفْتم أَهُم أَشَدّ خَلق أََّن خَلَقُنَا إِا خَلَقُنَهُم مِنطين اللزِبب فَسَْفْتيم أَهُمْ أَشَدّ خَلق أََّا خَلَقُنَا إَِّ خَلَقُنَهُم مِطين ان خلقناهم من طين لازب بلعجب يتسخرون بلعجب يتسخرون بلعجب يتسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلا سحر مبين وقالوا إن هاتا إلا سحر مبين وقالوا إن هاتا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ عَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ عَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ عَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فإذا هم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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم الى صراط الجحيم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ وقفوهم انهم مسؤولون وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لا تناصرون ما لا تناصرون بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ سلو پالو پالو پو نونی ولو بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائخون فحق علينا قول ربنا إنا لذائخون فحق علينا قول ربنا إنا لذائخون فأغويناكم إنا كنا غاوین فأغويناكم إنا كنا غاوین فاغوئناكم انا کنا غاوین فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم لهم يومئذ في العذاب مشتركون ان كذلك نفعل بالمجرمين ان كذلك نفعل بالمجرمين ان كذلك نفعل بالمجرمين ان لهم كانوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ إِن لَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ إِن لَّهُمْ كَانُوا إذا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ويقولون اننا لا نعرف آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون اننا لا نعرف آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون آلهتنا لشاعر مجنون بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ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 وَمَا تُنجِزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ المخلصين إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مكرمون فی جن عَيْنٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ من معين توتال الگ بَيضًا لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ وَإِدَم قاسِةُ الطَّرفِي عين وَإِدَم قاسَِةُ الطَّرفِي عين وَإِدَم قاسِةُ الطَّرفِي عين كَأَنهُ ابيض مكنون كان لهم نبيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ يقول ا انك لمن المصدقين يقول ا انك لمن المصدقين يقول ا انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ا لمدينون مِتْنَا ن لمدينون؟, لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ سپلا سر سپلا سرفیس وحی سپلا سر ا پکلا ہل جہی پپلا پکلا ہفس ول جحیم پو لو کلین قَالَت اللهَّهِ إنِن كِتَّلَتُدينين قَالَتَ اللهَِّ إنِن كِتَّلَُدينين إن وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبّ لَكُنْ تُمِلَمُحظَرين وَلَوْ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميدين أفما نحن بميدين أفما نحن بميدين, أفما نحن بميدين إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا فلعمل العاملون لمثل هذا لمثل هذا فلعمل العاملون لمثل هذا لِمِثْلِ هَذَا فَلِعَامِلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعلناهَا فِتْنَةً إِ إنها شجره تخرج في اصل الجحيم انها شجره تخرج في اصل الجحيم انها شجره تخرج الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه طلعها كانه رؤوس الشياطين طلعها كاندؤ رؤوس الشياطين ان انهم لاكذون با فانهم لاكذون فإنكم تأكلون منها فإنهم لا يأكلون منها فبالقول فإنكم لاكلون منها فإنهم لآكلون بالفساد فإنهم لآكلون بالفساد فما لي ود البطون فإنهم لا منها فإنكم لا منها فإنكم تأكلون منها فإنهم لآكلون منها فبارئون فإنهم لآكلون بدها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فبالعون منها البطون فإنهم لآكلون منها لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فبالعون فإنهم لآكلون فإنهم لآكلون بنفاث فإنهم لآكلون بنفاث فما ليود بن البطون ثم ان ان لهم عليها لشوبا من امي ثم بقت ثم ان لهم عليها لشوبا من حبيب. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم ثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيْهَا شَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيْهَا الشَّوْبَ مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ بَقِيَتْ شوبم میم انہی سم جم عم الب وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ انظر کیف كان عاقبة المنذرین إلا عباد الله المخلصین إلا عباد الله المخلصین إلا عباد الله المخلصین لصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَجَعَلَ الذُّرِّيَّةَ هُمْ الْبَاقِينَ وَجَعَلَ الذُّرِّيَّةَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين سلام على في العالمين سلام على في العالمين ان ذا كذلك نجز المحسنين ان ذا كذلك نجز المحسنين ان ذا كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثم وإن من شيعةي لإبراهيم وإن من شيعةي لإبراهيم وإن من شيعةي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَئِذْ كُنْ آلِهَةً عَدُونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ أَئِذْ كُنْ آلِهَةً اِذْ تَأَذَّنَ الرَّسُولُ لِقَوْمِهِ بِأَنَّهُمْ مُحَاطُونَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فقال انني سقيم فقال انني سقيم فقال انني سقيم فتولوا عنه مدبرين فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ صَرَغُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا أَلَا تَأْكُلُونَ صَرَغُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا أَلَا تَأْكُلُونَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ مَا, لا تنطقون ما لا تنطقون فرغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ أَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ أَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون اقوم بالوه اليه يزفون قال اتعهدون ما تنحتون قال اتعهدون ما والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قال بنو لهوب يانا قال بنو له بنيانا فالبوه قال بنو له بنيانا قال بنو له بنيانا فالبوه في الجحيم قال بنو له بنيانا قال بنو له بنيانا فالفوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين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 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي رب هب لي من الصالحين رَبِّ هَبْ لِي مِأَ الصَّالِحِينَ رب, رَبِّ هَبْ لِي مِأَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامٍ حَلِيمٍ فبشرناه بغلام, فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ مراه السعي قد لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر, فانظر ماذا ترى قال يا أبد فعل ما تؤمر قُلْ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ فَلَمَّا بَلَغَ بَأْسُ ٱلْسَّايِقَةِ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 لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ فَمَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قُلْ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَلَنَيْنَاهُ أَن يَكَونَ عَبْدًا وَلَٰكِنَّهُ كَانَ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا هو البلاء المبين ان هذا البلاء المبين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم كذلك نجزل المحسنين كذلك نجزل المحسنين كَذٰلِكَ كَانَ جَزَ الْmuحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا و شون اس کون سوال وغیرہ اس ہے کون بیوال و رخ نل والا اس کو وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْنَا نَعْمَ نَعْمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْنَا وَلَقَدِمْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَينهَُكِتابَابَ المُستَبين وَهَدَيناَاهُ م الصاطَ المُستَقم وَهَدَينَاهُ مَ الصاطَ المُستَقم وَهَدَينَاهُ م وتركنا عليهما في الاخرين وتركنا عليهما في الاخرين وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون ان كذلك نجزي المحسنين ان كذلك نجزي المحسنين ان كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين مرسلیم مرسلی وَإِنَّ إِلَيَّ لَأَسْلَمْنُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين الله ربكم اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَكَذَّبُوهُ فإنهم لمحضرون إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين وتركنا, في الآخرين، وتركنا في الآخرين، سلام على ياسين سلام على ياسين سلام على ياسين ان كذلك نجيز المحسنين ان كذلك نجيز المحسنين ان المحسنين إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أجمعين, نجينا أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وإن انكم لتمرون عليهم مصبحين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وبالليل افلا تعقلون وَبِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفلك المشحون إذ ابقا الى الفلك المشحون اذ ابقا الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فَْلتَقَمَ الحوت وَهُوَ مُلم فَْلتَقَمَهُ الحوت وَهُوَ مُلم فَلَل أَ النَّم كَانَ مِن المسَِّخين فَلَل أََّم كان من المسبحين لا في بطني الى يوم في بطني الى يوم في بطني الى يوم يبعثون فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَرْصِيمَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَرْصِيمَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَرْصِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَبَتنَا عَلَيْه شَجرَةَ مِ يَقَقين وَأَبَتنَا عَلَيْهِ شَجرَةًِّ يَقَطين وَأَمَسَللهُ إلَ مِأَتِ أَلْفٍ أَْ يَزيدُون وَأَمسَللَّهُ إ مِأَةِ أَلْفٍ أَْ وَأَسَ اللَّهُ إلَ مِأتِ أَلْلفٍ أَوْ يَزيدون فَمَنوا فَمَتَّعنهُم إى حين فَمَنُ فَمَتَّعنهُم إ حين فَمَنُوا فَمَتَّعْنَهُم إى حين فَسَْفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَااتُ وَلَهُمُ الْبَنُون فَسْتَفْتِهِهِمْ آلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِهِهِمْ آلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شاهدون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ أَمْخَلَقَن الْمَلائِكَتَإِنَا ثَووَوم شَهِدُون أَل إِنهُم مِنْ إِفْتِهِم لا يَقولونَ أَل مِنْ إِفْتِهِم لا يَقولونَ أَل مِنْ إِفْتِهِم لا اولد الله هو انهم لكاذبون اولد الله هو انهم لكاذبون اولد الله هو انهم لكاذبون اصطف البنات على البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون افلا تذكرون افلا تذكرون, أفلا تذكرون؟ ام لكم سلطان مبين أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سَدًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ذخیم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له لکھ نو نلخ نو نلخ نل مسبیح نلمسن وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَثَرُوا بِهِ فَسَوْفَ فكثروا به فسوف يعلمون فكثروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون انهم لهم المنصورون انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وان جندنا لهم الغالبون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ وَأَبِصِرهُمْ فَسَوْ فَبِصِرون أَفَ بعَذاابِن يَْتَعجلِون أَفَ بعَذاابِنَ يَسْتَعجلِون أَفَ بِعذاابِنَا يَْتَعجلِون فَإذا نَذَللَ بِساحَتم فَسصباح فإذا نزل بساحتم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وتولى عنهم حتى حين عنهم حتى حين وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ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 والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بَلِ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا فنادوا ولا تحين مناعص كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناعص كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّذَكِّرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ وَعَجِبُوا أَن جَاء يَرَوْنَهُٰ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا واحدا إن هذا لا شيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يراد وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِنْ هذا إلا نا سمعنا بهذا في المله الاخيره ان هذا ان هذا الا اختلاقنا سمعنا بهذا في المله الاخيره ان هذا ان هذا إلا اختلاق ا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ بل لما يذوقوا عذاب أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما ان عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ان عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ان عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَالْيَرْتَقُوا فِي الْأَذْهَابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي الْأَذْهَابِ أَمْ لكم السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جنود ما هنالك مهزوم من الاحزاب جنود ما جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أولئك الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابت وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظرها أولاء إلا صيحة واحدة ما لها إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظرها اولائي الا صيحه واحده ما لها الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قضانا قبل يوم الحساب اجل پی نبل سال موجد یس برالور وزرواد یس برال کو لو رسرواد جن ججل ید إن له أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير مفشوره كل له اولابت والطير مفشوره كل له اولابت والطير مفشوره أوابت وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَه الأت كَبَاءُخَصمِ إذتَ سَّر المحراب وَهأَتَ كَبَاءُخَصمِ إذْتَ سَّر المحراب وَهلأَت كَبَاءُخَصمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بيننا, بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِنَا سَوَاءِ الصِّرَاطُ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ, فقال أَكْفِلْ لِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال, فقال أكفل ليها وعزني في الخطابة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 وَإِنَّكَ لَفِي خِلَقٍ لَّا يَبغي بَعضُهُم عَلَى بَعضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فاستغفر ربه وخر راكعا واناب قل ان لقد ظلمك بسؤالنا عجتك الى نعاجي وانك فيرا من الخلقاء لا يبغي بعضهم على بعض الا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَخَانِعًا قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عِجْتَكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ لَفِي خِلَقٍ إِلَّا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 يا داوود اني جعلناك خليفهن في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داوود اني اجعلناك خليفه في الارض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 أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لَيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ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 و وہ بھی نالی دا دسان لاد وہ بھی نالی د ال مان لاد اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُمْلَ حتى توارت بالحجاب فقال انني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب فقال انني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ وَغَ بِلمُ الْكَلَّ لا يَن بَغِيلِأَحَدم مِنْ بَعْدِي إِكَ أَتَوهابَ قَالَ رَبّعُ فِيّ وَغَابِلمُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أنأَصاب وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ فِي الْأَصْفَادِ وَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسَكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسَكَ هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وإن لَهُ عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب ان مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصَبٍ وَعَذَابِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصَبٍ وَعَذَابِ أُرْهَقْتُ بِجِنٍّ وَحَمِيمٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ أُرركُب بِِجِلك هذا متَسَلُ بَاردُون وَشَرابَأُرركُب بِجِلك هذا مُتَسَلُ بَاردُون وَشَراب وَهَبنَ لَهُ أَهْلَهُ وَمِثهُ مهُمْ رَحْمَةً مَِّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِن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 واذكر عبادنا اברהم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار واذكر عبادنا اברהم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار واذكر عبادنا اברהم واسحاق ويعقوب اولي إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ واذكر اسماعيل وليسع ودالكفل وكل من الاخيار واذكر اسماعيل وليسع ودالكفل وكل من الاخيار واذكر اسماعيل وليسع ودالكفل وكل من هذا ذكر وَإَِّ للِمُتَّقينَ لَحُسْنَ مَآابَد هذا ذِكِرُ وَإِنَّ للِمُتَّقينَ لَلحُسْن مَآابَد هذا ذِكِرُ وَإِنَّ للِمُتَّقينَ لَحُسْنَ مَآابَد جََّ تِعَدنُّ فَاتَّحَ لَمُ الْأَبَابَد جََّ تِ عدن مُ فَاتَّاحَتَ لَهُمُ الْأَبوابَ جََِّ عدن مُ فَاتَّحَتَ لَهُمُ الْأَبوابَ فِيهَا يَدَعونَ فِيهاَا بِفَكِيَةٍ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرا ب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرا وعندهم قاصرات الطرف اترا وعندهم قاصرات الطرف اترابا وعندهم قاصرات الطرف اترابا هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا اليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وما هذا وإن للطاغين لشر وما هذا وإن للطاغين لشر وما انبد جهنم ما يصلونها فبئس ملجأ جَهَنَّمَ مَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ جَهَنَّمَ مَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أذواج وآخر من شكله أذواج وآخر من شكله أذواج هذا فوجٌ مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار هذا فوج وَتَحِيمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ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 فزيده عذابا ضعفا في النار قلوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا فزيده عذابا ضعفا في النار قلوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا زِيدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ الْأَشْرَارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ الْأَشْرَارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن لذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العزيز الْغَفَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ قُلْ انتم عنهم معرضون انتم عنهم معرضون انتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملائئ الاعلى اذ يختصمون ما كان لي من يختصمون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا ملا ان ہالیلبل ملا ان کا دشرم میو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت ساجدين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قلَ ي إِ بِنِيسُ م مَنَعَكَن تَسّدَ لِمَا خَلَقتُ بِيدي أسَكبرَُ تَ أَمكُتَ مِنَعَالين قلَ يائِ بِنسُ م مَنَعَكَاءن من خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ أَنَا مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِن, من نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغويا لهم اجمعين قال فبعزتك لا اغويا لهم اجمعين قال فبعزتك لا اغويا لهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين إِللاا عبَادَكَ مِنْهُمُمُخْلسين قاللَ فَحَقّ وَالحَققَّ أَقُول قاللَ فَحَقُّ وَالحَقَّ أَقُول قاللَ فَحَقّ وَالحَققَّ أَقُول لأَ ل أََّ جَهَن لمَ مِنكَ وَمِنن من تَبعكَ منهم أجمعين لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَكُم مِّنكُمْ وَمِمَّن تَّبِعَكُمْ مِّنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَكُم مِّنكُمْ وَمِمَّن تَّبِعَكُمْ مِّنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أجر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين إنِنْهُوَ إِلَّا بِكُرٌ للِعَمين وَل تَعلَمٌ نَّ نَبَأَهُ بَعدَخين وَل تَعلَمَُّ نَبَأَهُ بَعَدَخين وَل تَعلَم نَّ بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزل اليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين إنا ان ان للا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ان انزل اليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين الان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 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا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 سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى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 علاه هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم وانزل لكم من الانعام ثمارا ازواج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 في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم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 سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَدْفِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ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 عَيْنُ رَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوله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 نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ كَمَثَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ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 انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا ميرت أن اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين وامرت لان اكون اول المسلمين وامرت لان اكون اول المسلمين قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليم يوم القيامة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 مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُون لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا عباد فتقون والذين نجتنب الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشرا فبشر عباد والذين نجتنب الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله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 فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ أَفَمَن عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ بِبَابِهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا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 ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي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 مَثَانِيَةٌ تَقشَعِرُ مِنْ هُجُولِ ذَوِي الْقُرُوبِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقشَعِرُ مِنْ هُجُولِ ذَوِي الْقُرُوبِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَتَلِينُ جلودهم, جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم يَقُشَّعِرُ مِنْ هُجُولُدِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَتْلِينَ جُلُودَهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَاهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من هاد اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مَثَانِي تَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 وَلا قَدَبَرَ بِن لَّاسِ فِي هذا القُرآن مِنْ كلُلِّ مَتَ لَِّ عَهُم ييتَذَكرُون وَلا قَدَبَرَ بِن لَّاسِ فِي هذا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 ضرب الله مثلا رجلا فِيهِ شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ان لك ميت وانهم ميتون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ثَُّ إكُم يَوْمَ القياامَةِ عندَ رَبّكُم تَخفْتَصمونون ثَُّ إنكُم يَوومَ القياامَةِ عِندَ رَبِّكُم تَخفْتَصمونون